فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلو وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 ولهم فيها من كل الثمرات ومضفرة من ربهم ومضفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ما أنحمى منه فقطع أمعاهم ومنهم من يستمع إليك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 وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم طاعت وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لك أن خير لهم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 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبد قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم